ايس الاخبار كلمات بخوت المريا ايس الاخبار وما انصاب بكم يا اهل الجنوب داركم عقب البطاس اذب من دارها سيفو بشرا عينى صف النس نسذهبوا اي يغ الصدر يعاني من اللعبه صابر ومصاب ذر مثل تصبر مرصوف في رجا ربي الكريم يفك ازارها ما حلع بالظما شرب شربت منزلت من زلت تنظر لما غارها ايساد الاخضر ما وصى بكم يا اهل الجنون دوركم عقب البطاسعد بمن زره سيفو الشواء انا صاب بنس مسال هبوب ضايق صدري يعاني تيلعبارها كانها قبل غدا البال من الغرب كان احدراتنا الشت ونديارها من عقب فرقاها والبال في قلبي شبب والظمأ يراك بفرقاها شبت نارنا اي سالت الاخبار ما أصابكم يا اهل الجنوب داركم عقب البطاس قد بوم تايه فوق بشرا عينا صب الناس مسلوب ضايق صدري ويعاني تيه اللعبا